بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بلعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَدَانِكًا رَجْعٌ بَعِيدَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَيْدُ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريله هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد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 يوم نقول لجهنم ما لم تلت وتقولها الممزيد يوم نقول لجهنم ما لم تلت وتقولها الممزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٌ هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٌ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِالسَّلَامِ يك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم مهلتنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بقشة فنقبو في البلاد فنقبو في البلاد هم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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الفروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيمٌ